صار الشريعه بالعوالي والسيوف المظهفات المشرقيه كنا أمصار الشريعة بالعوالي والسيوف المرهبات المشرفية بان دوك امريكا وابنا بالضلال بان مزق هالجموع الرافضية بان دوك امريكا وابنا بالضلال بان مزق هالجموع ما نبالي بالأعادي ما نبالي وما تخوفنا الجيوش البرفرية ما نبالي بالأعادي ما نبالي وما تخوفنا الجيوش البرفرية كم سحقنا الكفر في ساح النزال تعرف الهار هاي جا فوارسنا الفتية كم سحقنا الكفر في ساح النزال اجتعرف الهاي جا فوارسنا الفتية ناطحت هماتنا شم الجبال ومنحنت لحظهنا واصينا الابية نطحتها ما تناشم الجبال لحظة الحرب حنا من حنت لحظه نواصن الابيا عاشقين حرب حنا والقتالي من تحدانا ننج الله عاشقين حرب حنا والقتالي من تحدانا ننج عدل في المعارك لحن حالي وفي الوغام محلا لحون المدفعية. المعدل في المعارك لحن حالي وفي الوضع محلا لحون المدفعية. ما نفارق هل جعبه والآوالي والقنابل في أيادي السخية. ما نفارق هل جعبه والأوالي والقنابل في أيادنا السخية اسألوا عن الثرية والهلالي وانشدوا عن عزنا كل البلية اسألوا عن الثرية والهلالي وانشدوا عن عزنا كل البلية شامخة يا تنا فوق العلا والله أكبر في حمانا دوت قوية شامخة آه ياتنا والله دوت قوية يا تنا فوق في حمانا يا منا يا هي في سبيل الله موحى يا منا يا أكبلي هيا تعالي في سبيل الله مرحب المنية لجل رب الكون نرخص كل غالي نبذل الأرض واحل ولا هدية لجل رب الكون نرخص كل غالي نبذل الأرض جننا بعداد حبة الرمال والأسد من جيشنا يعد السريان جننا بعداد حبة الرمال والأسد من جيشنا يعد السريان عندنا القادات من خاير الرجال اقسموا يشو غليل البندقية عندنا القادات من خاير الرجال اقسموا يشو غليل البندقية